وإن لك لأجر فَسَتُذْهَبُ الطُّيُورُ وَيَعُودُ زدين سداتو فاي la a عتل بعد ذلك ذدير فنزمه على الخرطوم <تصفيق> إنا بلوناهم كما فطاب <تصفيق> عليه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> فتنادوا مصبحين and قول لكم the da <laughs> Don't, Don't care. and found المت... فَمَنْ جَاءَ Oh ku la mata ko la kom ki ta İnnə ləkum fiyin ləmə क्या لو جودي بنا يا ilə soju <t> <unlimited sensationliartži> Thank of them. لَنُجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنَ النَّارِ مُقْذُون ۖ أَمْ عِندَ اللَّهِ غَيْبُ فَهُمْ بالنور الحب يا رب göz səma